أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان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 بَقَاء وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُم مَّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 يُصَلَّى عَلَيْكُمَا شُعَثٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء تكذيبا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ عَاتُكَ الذِّبَاعُ مُتَكِئِنٌ عَلَى فُرْشِ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبَرَقَ وَجَنَّ الْجَنْنِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان انهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان, إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان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 كَمَا تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام